الحمد لله كفاء وسلامها لببيل الذين افتفى ورسينا في المشتبى والأمين المصطفى وصحواته الكرام ولبيته العظام المستقنين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام مازلنا مع التفسير تأخرت عليكم أعتذر لكم وصلنا إلى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلم الكلام هنا على مريني قلنا نسبة الكلام بالله جلال فعلان من حتى أسمع كلام الله والمضاف إلى الله جلال فعلان وعين إضافة معنى وإضافة عين وإضافة المعاني إضافة الصفة الموصوف أما إضافة العين فهي المستقلة بذاتها إضافة مخلوق للخالق وتكون إضافة إضافة, إضافة تشريف طال الله جل في علام ذات كأنهم قوم لا يعلمون يعني لا يعلمون ما ينفعهم أما ضرهم لا يعلمون عم من ينفعهم إلى أن يؤمنوا بالله جل في علام وأن يسقطوا الشركاء الذين اتخذوهم أندادا مع الله جل في علام قال الله تعالى كيف يكون للمشركين عهدهم عند الله وعند رسوله الى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين فكيف يكون المشركين عهد وامان معتد به عند الله جل في علا وعند رسوله وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله حفظكم الله جميعا 50 كلمه محمد علي فهم كيف يعهدون الله ورسوله ويدمرون الغدر ويدمرون أيضا التراجع في العهد الذي يعهدوه المسلمين قال فلا, فلا تطمعوا في وفاء هؤلاء فإنهم أهل غدر ونقدم للعهد ونبهن لما كان بينهم فقال الله أبو جلال في العلا كيف يكون المشركين عهدون عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام احتراما وتخديصا للمسجد لما كان فيما بين بينكم وبينهم العهود والموثيق على على أن أخلاق الإسلام لا بد من الوفاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة كما قلنا قبل ذلك نفي لهم بعهدين ونستعين الله عليه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالأحود والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة وذكر منها إذا وعد أخلف وفي رواية في الأربع التي تتمكن من إنسان فيكون من أفقها خالصا قال وإذا عهد غضب, غضب فلا تطمعوا في الوفاء وأن تتمسكوا بالعهد هم يفعلون ذلك خداعا وقد قال الله تعالى يخادعون الله وهو وهو خادعون إلا ما كان بجوار البيت الحرام ولم ينقض العهد فما داموا مستقيمين على العهد فاستقيموا لهم على ما استقاموا لكم في العهد ومن ترك الخيانة والغط ووفى بعهدي فإن الوفاء بالعهد من أفضل خصال الإنسان إن كان مسلما فأفضل خصاله أن يكون وفيا ولأن الوفاء من صفات الأنبياء ولأن الوفاء من الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان شريف رضي الله عنك أعرف أنني أسأت إليك صباحا وتأخرت في الدرس فسامحني أصدر الله كيف وإي ضرب كيف يكون مشكلة عادون عند الله وعند رسولي إلا الذين عادتم عند المنزل الحرام فما استقاموا لكم ونشرطوا الآن فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المنتقين وهذه فيها دلالة أن المعاملة هنا جزاء نفاقا وأجرا وأجرا تباقى لأن المسلم لا يكون خبا كما قال عم الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعن لا لا اترك له الفرصه ليستأصل شافتتي بالخداع والمكر فلا أن ان يعامل بذلك ان الرسول قال الحرب خدعه والنبي صلى الله عليه وسلم من اين انته وهو ياخذ كل الاسباب, كل الأسباب عند الهجره قال مما اوهم الرجل اوهاما في التعريض في ادب الله على كيف وايه يظهروا عليكم لا ركبوا فيكم إلا ولاذم اردونكم بافواهين وتابوا قلوا كيف وهذا تعليمهم تعليم لما لما اننا لا نصق بعهد هؤلاء الكفر فجر لا سيما أن المعامل لهم هو المنافق, المنافق الذي يعني اتخذ خداعا الإسلام خداعا فيقول هنا تعلينا سبحان الله يقول كيف وإن يظهر عليكم لا أرقب فيكم إلا ولا لم لا أرقب لهم ولا وعد لأنهم لو ركبوكم لو تمكنوا منكم ما يمكن أن يرقب فيكم عهدا ولا, ولا غيب وهذه أيضا قال الله تعالى ولا ينبئك مثل خبيب جاء الله تعالى قال عبدوا عليكم من, من الغير أولئك قال الله تعالى أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وإذا تخلوا قالوا أمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم من الغير قل موتوا بغيركم بغيرك. يعني كيف يقول لهم العهد إذن يقول الله أجل كيف كل هؤلاء العهد وإنهم لو ركبوكم لو تمكنوا منكم لن يمكن آه الله ينجينا جميعا يا رب فكيف يعني لا, لا يألون فيكم إلا, إلا ولا زم لا عهد ولا وعد ولا شيء ولا وفأ به بل قتل قتل ذريع ولم لم لم يت لم يتمكنوا من أهل ماني لحظة واحدة إلا أعملوا فيهم الفساد والمنافقون الأخرجوا لألا فسادا ومسادا نعم يوردونكم بالكلام الجميل وهذا هذا حال المفخين حال المنافقين انهم يعني يظهرون ما ما يضمرون واذا تكلموا تكلموا بكلام المعسل هو كلام عسل الذئاب او لسان الذئاب ان كان لكم الضفر عليهم ويكون في انفسهم العداوه والبغضاء واكثرهم فجره كفر الخارجين عن طاعه الله سبحانه ينقضون وحالهم ظاهر يعني حالهم ظاهر انهم اهل خداع ونفاق وهم فيهم عداو وضر فيهم عداو وضر منهم من يستعن من يكتم هذه العداوه ومنهم من ينظر هذه العداوه نعم فواجب مراعاه العهد مشروط كما شرط الله جل وعلا قال فمن استقام لكم فاستقيموا له يعني المساله جزاء مفاقا واجرا طبقا على على ما يفعلون تفعل تراهم وهم لا قدام مراعتكم وإن لم اكن واتو بالقبائح المعروفه عنهم كانوا منافقين وكاذبين فلا بد ان يعاملوا على قدر ما يفعلوا على قدر ما هم فيه لا بد ان يعاملوا جزاء من الله تعالى مبينا الصفات وسماتها ولا بد أن تكون ذكيا نقيا او يعني تكون لبيبا قريبا فطيحا في التعامل لا بد ان تعلم سمات شخصيه من امامك وكيفيه التعامل معهم ولابد أن تعرف ما يضمر بما يظهر لأن الألسلة مغلف في القلوب ولان الله عز وجل لما تكلم عن المنافقين ماذا قال قال ولو نشاء لغريناكم فلا نحطهم بسمعه ولا تعرفنهم في لحن في لحن القول فعند القراءه محتفة تجعلك تفهم هذا ماذا يريد منك ما وراء الكلام لانك كما قلت لك قد يدخل عليك دخولا ويمدحك متحا انت تذهل منه وتعلم انه يعني يدخل لك بثوب النصح الأمين وهو يضمر لك العداوه وهو اصلا لا يحب ما انت عليه ويتمنى عصراتك حتى يذكرك بها ويتكلم معك عليها ليتمكن منك, منك. فهذه مسألة الله العالمين يهدي قلوب من شاء لذلك فهذه فراسة لابد أن تكون في المهم عند التعامل لذلك قال الله تعالى اشتروا من صفاته ومسماته اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يكون في مؤمن إلا ولا ذنب وأولادهم المعتدون أي استبدلوا, استبدلوا أدنى هو أدنى من الذي وخر فاستبدلوا بالقرآن وآياته القاهرة الظاهرة الشفية التي هي شفاء كل ما في الصدور عرضا يسيرا من متاع الذنيا الخسيس فكانوا كمن, كمن باع الجوهر النقي واللآل الرقية بالملح والبعر ومنع الناس عن تقول الإسلام وصدوا عن سبيل الله وقاتلوا لذلك بكل ما أوتوا من قوة لا سيما بأنهم لو استطاعوا أن لا يفهوا عهد إلا فعل أنت رأيت أبو سفيان لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل كلمة هو يقول هو يغدر قال لا لا يغدر شو هو حتى أبو سفيان بعد الإسلام قال داري قال ما وجدت كلمة تمكنني أن أدخل منها شيئا إلا هذه الكلمة هو لا يغدر لكن أنا ما زلنا معه في عهد يعني ممكن وممكن هو يريد الاحتمال لكن هو قال له يجذب قال لا يجذب غدر لا لا يغذر لكن هو يقول ما زلنا معه في عهد أراد أن يدخل كلمة لأنه ما يريد أن يبين أنه ليس صاحب غدر وأنه هو أوفى الأوفياء بأبي هو عم فإن تابوا ف... فهذا حلوم. هذا حلوم اشتروا الذي وهدنا الذي وغير وأيضا لا يكون في مؤمنين إلا أنه ولهم, ولهم من من التحركات التي تعلم منها ظاهرا أنهم يدمرون العداوة لك ولدينك طال الله تعالى فإنت وكل كامل كل هؤلاء في المشركين الذين يدمرون العداوة لأهل الإسلام حتى أصلا الوفاء فيهم قليل ونادر وفيهم أيضا من صفات المنافقين المشركون عندما تراهم يعانقون المنافقين وافق عشان ننتبق وافقه فعنق قال فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكات فإخوانكم في الدين ونفسكم الآية لقوم يعلموا يقول الله دلعالة انتابوا التوبة هنا هو إسطاط الشرك التوبة هو إعلان التوحيد التوبة أن يؤوبوا لربهم جاء الله بإعلان التوحيد التوبة فإنتابوا وأقاموا الصلاة فالتوبة هنا تظهر وتنضح على صاحبها بأنه يقيم يقيم ما, ما يكون مزداقا بالتوبة لذلك الذي يسأل عن التوبة النصوح كيف تكون التوبة تكون التوبة بأثرها لأنه ترى أحسن حالا مما كان قبل التوبة مسارع عن الخيرات أو في الخيرات ممكنا لها فإن تابوا وأقاموا الصلاة واليات والي في الزكاة فيقبعناكم بالدين ونفصل لائت الفهم Reason فإن تابوا وأقاموا الصلاة هناك لحاية أعنى سأكون مباشرة فإن تابوا اللخاء سأكون مباشرة واتوا الزكاه يعني انت ظهرت التوبه عليهم اولا ببدال الشرك بالتوحيد ثم نضح ما في القلب من إيمان على الجوارح اقاموا الصلاه واتوا الزكاه لان الصلاه كما قلنا هي أعظم اعمده الدين هي الصلاه كما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه عماد الدين فمن اقامها قامت ومن هدمها هدم الدين ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم نعم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هذه تنفع من يعرف هذا الفضل ولذلك قلنا دائما أن من لا يعرف لا أهل فضل ليس من أهل فضل فيبيع الجوهر بأخص ما يقول أنه لا أفقى الفضل فالحمار يحمل أسفار, أسفار فالله تعالى فإنت أبو أقرام صلاة وآته والزكاة والزكاة فرينت الصلاة وهذا بها أبو بطل كما قلنا في المناظرة والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة والزكاة لا يكفر تاريك وإن كان في قول عند الحنابلة يعني يكفر تاريك أسرح أنهم لا قال فإخوة نكم في الدين فجعل الأخوة في الله بالتوه بالتوحيد أولا وإقامة الصلاة وأتاها الزكاة احتج بها العلماء على أن يكون في التاريك الصلاة لأنهم قالوا الأخوة في الدين تنسل تنحل إلا من يصلي وإلا من يزكي وأما الزكاة فقد خرجت بحديث الصفاح على الصفائح من النار يبقى يبقى ذبحهم قال قال النبي الله عليه وسلم ثم يرى سبيله الى جنه الى ثم يرى سبيله الى جنه ام الى نار قال فاخوانكم في الدين فجعل في الدين بمرات التوبه واداء الصلاه وايتاء الزكاه الحديث الظاهر بان هو يرى سبيله الى الجنه نار والكافر ليس له الا سبيل واحد وبعد ذلك قال فاخوانكم في الدين يعني بالتوبة وبإقامة بإقامة الصلاة قال ونفصل الآيات لقوم يعلم ف... فتفصيل الآيات ف... فتفصيل الآيات اللي بيان الحجة والقطع المحجة ولأنه يضرج علىها لا يعزل أحدا إلا إلا إذا قام عرف الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فهم ينتفعون بالآيات ان كانت ظاهرة والآيات بأسرها فصلها الله تفصيلا بيانا واضحا جليا من أجل أن يؤمنوا من أجل أن يتركوا الكفر والشرك إلى التوحيد لكنهم يعاندون فيهم الكبر والأنفة شمخ بأنف أمامهم أبو جهد وخلفه من خلفه في الكبر والأنف الذي هم فيها جحودا بتوحيد الله دل فعلان وردا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإنتاب وأقام الصلاة يستفد من ذلك أن التوبة يحتاج كل مريء مسخد لأن الله دل فعلان يحاسب الإنسان على ما عليه مما يقدم أو يؤخر وكلما زلنا وهذه مشارية الإنسان كلما زلنا يحتاج فقط إلى أن يتوب ويقوب إلى ربه جل فعلا وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون عليكم تفلحون فالتوبة والأوبة من خصال المؤمن وإن الله يحب من عبادي أن يكون أوابا توابا قال عبدي علم أن له رب أن يأخذ الزمر ويغفر أشهده أني قد غفرت له وكرر ذلك وقال عبدي افعل ما شيء ثم استغفرني فسأل سجل لك ولذلك قال النبي صلى الله عليه الله تعالى يا من آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني فاستغفرتني ففرت لك على مكان منك ولا أبالي عليكم السلام وبركاته عليكم قال وانك سوء ايمانهم انتابوا هذا الخير وهذا الذي يكون لهم عز الدنيا والانس واللطف الانس المؤانسه لله تعالى العز بالاسلام والتصدر وتعبيد عباد رب العباد وكان له المكانه المرموقه والسمعه الراقيه عند رب البريه سبحانه وجل في وإن لم يكن وكانوا وكانوا على الكفر والجحود ووقفوا بالعبود وجب علينا الوفاء لهم بالعهد اما إذا, إذا اذا لم يفي إذا لم يفقوا بالعهود ونقضوا العهود فهؤلاء الذين قد بينا الله ترفعوا أنه لا هوادة مع هؤلاء لا هوادة مع هؤلاء فالله تعالى وإن نكثوا من بعد عهدهم وطعموا في دينهم لما عندنا أمران الآن يستوجبان الشد عليهم الحدة فيما الله تعالى يا أيها النبي جاهدوا كفار والمنافقين والغلوظ عليهم مادة الغلوظ هنا كان أصلها وأساسها نكثروا أنهم نكثوا العهود وأنهم أيضا طعنوا في الدين ولذلك هم يقولون نقضوا العهد بسبب الرسول واختلفوا فيما يكون في خلف ذلك لو تعدى على مرأة من المسلمين ومعوا العهد هل يكونوا هذا نقضا لعهد أم لا على خلال فقري بين قالوا وإن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم وطعنوا المعرم الثاني طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أئمان لهم لعلهم من توقف إنهم لا أئمان لهم ليس هناك ثمة ف هل يهود أم ملعونا أم لا تفي بوعدهم والعهد بحال من الأحوال حياكم نظم قال الله تعالى وإنك تعالى يعلم إن عادوا فنقضوا عودهم والموفيق بالإيمان ثم تعالوا في الدين وعابوا على الإسلام وعابوا على رسول الإسلام وأظهروا ما في ضوائرهم من الحقد والغل والشر الذي يكونونه للمسلمين فقاتلوهم لأنهم سنضيد رؤساء الكفر من الأحقاد والغل والحسد والعداوة للإسلام والأهل فوجب من تقليم الأضافر ووجب دفع هؤلاء من أجل أن تبقى رأية الإسلام خفاقة عالية لا عبود لهم ولا موثيقة صادقة قاتلهم لكي يكفوا عن إجرامهم هذه مسألة ما كان من أجل القتال ولا اتداء للقتال بل لأنهم أرادوا أدى الدعوة وأرادوا الصد عن سبيل الله وأرادوا أيضا الطعن في دين الله لا بد من الوقوف بالمرصاد لأمثال هؤلاء كان الظاهر من ذلك أنه يقول وختالهم ليس لأجل ختال وختالهم هو لكف شرورهم وليقاف الضرر الذي يقع منهم على أهل الإسلام سواء الضرر المعنوية أو الضرر الحسي لا مجرد إرادة الآدابين أو الإفساد في الأرض المسلمون ليسوا كذلك وليس قتالهم إفساد إفسادا في الأرض بل قتالهم من أجل أن يوضع كل شيء في نصابه ومن أجل أيضا ضر الضر الذي يعم على البشرين رأيتم أصلا لما رفعت, لما رفعت رأية الإسلام خفاق عليها وتمكنوا من جميع بلاد الدنيا من المشاكل أرض ومغاربها عبادوا العباد والرب العباد عاشوا سنوات طويلة في رضحة من الزمن تحت راية الإسلام وتحت عدل الإسلام لم يروا عدلا قط مثل عدل الإسلام ولم يروا رحمة انقطت كرحمة الإسلام وكأحكام الإسلام ولأنهم لا يفعلون ذلك من بنات أفكارين لما شاطر من السلم خيبر مع اليهود كان يبعث إليهم عبد عدلا يخرص الثمار فيشاطرهم فيها فكانوا يريدون رشوتة قال جئتكم من عند أحب الناس إليه إلى أبعد الناس إليه أنتم ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم قالوا هكذا خلقت السماء الأرض يعلمون قالوا هكذا خلقت السماء الأرض والعدل حقا يعرف في ديننا فديننا دين العدل الله قال عن نفسي وذاته المقدسة قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا مع أنه قادر عليك لكنه حرمه على نفس سبحانه جل في علاه فالظلم نقص من كل وجه ظلم نقص من كل وجه فلا بد من دفع ظلمهم ودرء فسادهم وفسقهم وابقاء الدوله او, أو الرايه رايه على على امن وامان وعلى انها هي التي توفر الامان للناس والسلام للناس في ادبه قال تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمنهم وهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين وهذا حص وتحريد على قتال أهل الكفر الذين بلغ ضررهم بأنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم هموا بإخراج النبي وقتل النبي وأيضا قد, قد نكثوا العهد معكم في هذا البلاد في عهد البلاد مكة على ما فعلوا وفي سلح حضايبيه أيضا تعلمون أنهم صدوا الرسول وصدهم معهم في التغرف بالبيت نعم. وهم في كل مرة ينقضون عهدهم فارتكبوا جرا... كثير من الجرائم وأيضا أعظم جريمة ارتكبوها هو خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيانة في العهود لم يفوا بذلك وهم بدأوكم بالعداوة و بالقتال و كلمت تفقت كلمتهم و تكالبوا على قفل النبي مع العذبات التي بلغت أصحابهم السلام و في مكة أنا ذاك ولذلك الله تعالى يستنهد الهمم ويحرك يحرك القلوب تخافون من هؤلاء إنهم كفروا بالله والله يوزع في قربهم الرعب ينصلكم الرعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و هذه بها النبي على الأنبياء أيضا نصرت بالرعب مسيرة شر نصرت بالرعب مسيرة شر أما قال الله تعالى إذ يحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا فقال الله تعالى إن كنت تخافونهم وتخافون بأسهم خوفكم من يكون أقوى وكن اكبر والله هو الذي امركم فوجب عليكم بالمسارعه في السمع والطاعه لله جل في علا فان كنتم مؤمنين حقا فلا بد رفع رايه الإسلام والجهاد ضد اعداء الله جل, جل في علا ولذلك حال المؤمن الذي يخشى الى ربه يعلم انه عندما تكون ساحه الوغى فهو مقبل على الله مقبل على الله رايت عمير بن حمان لما لما لما بشره الرسول صلى وسلم بان خطيب المعارك الشهيد يدخل الجنه فنظر وكان بهذه التمرات قال بيني وبين الجنة هذه التمرات فألقاها ودخل وقاتل حتى قتل أنت ترى برازينة بن طالب سلم أو يضحك ربنا قال نعم يضحك ربنا قال وما الذي يضحك الرب قال أن تخلع اللأمة الدرع الذي تلبسه اخلعه تخلع اللأمة وأن تقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر خلع اللأمة ودخل إلى ساحة الوغة أبو عمر بن جموح هو الذي قال للنبي قال, قال له النبي إن الله اعطى الرخص ليس على الامل حرج ولا على الاعرج حرج قال والذي نفسي بيده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اطان هذه الجند من المؤمنين الرجال صدق ما احد ضاع لما قال النبي سلام انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب هم رشكوه بالبال ففروا عن النبي سلام كما ساء في غزوه حنين قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يا الا فصرخ العباس وقال هيا اتصاق اجتمعوا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم يفدون ارباع روحي لما رشكم من فروا الجميع التأموا حول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا للأنصار قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الله دعال يقول إن, ان كنتم مؤمنين حقا فواجب عليكم مرفع رأية الجهاد ضد الكفار لنصر الدين إبادة فعلا أنتم أولياء الله أنتم حزب الله فواجب عليكم أن تنصروا الله هذا الله فعلا نصرهم الشيطان وكيد الشيطان دائما يكون ضعيفا يتاتلون يعذبهم الله بأيديكم هنا هنا أيضا فيها, فيها لفتة عظيمة أن الله جلال فعلها يجعل الأمر يستطيع الله جلال فعلها قادر على أن ينزل عليهم عذابا من فقيرهم أو من تحت أرجوهم وقادر على أن يهلكهم بريح أو بصيحة ملك ملك لكن الله جلال فعلها أراد في ذلك الأجر لكم والرفع والعزة ويتسامع الناس بما أنتم فيه من شجاعة ومسالة وقوة من أجل دين الله جلال فعلها المحرك الرئيس هو رضاهم الله جلال فعلها هو رضوان الله جل في علام فلذلك ترى بأنه قال أراد الله جل في علام أن يجعل الشرف له ويشفي سدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ولذلك هم ينهارون انهيارا تأمن عند صاحب العقيدة الصلاة العقيدة تحرك الجبال تزلزلها تهدهدها تحركها من المكان من مكانها تحركها من مكانها فصاحب العقيدة هو الذي يسمو إلى ربي جلال فعلان ولو جاءت عليه الطوارق والقوارع والصوارع يهتجف يهتجف كما حدث مع بكر لكن عندما خيل له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث وما انتهى قالوا إنا لمدركون قال كلا ان معي ربي سأذين استحضار معي تلال فعلان وأن الله مالك الملك وأنه القوير قادر وأنه إذا أردش قال له فأكون وأن الكون من متحرك أو ساكن لا يكون إلا بالله هذا يجعل الإنسان لا يعبأ بمن يره لا يعبأ بأحد لا يعبأ بأحد كان أما كان لأنه نظره دائما على الدينومة إلى السماء لا إلى الأرض ومن نظر السماء فهو في المعادل ومن نظر الأرض فهو في الأرض وأدنى من ذلك وأحقر قاتلوهم يعذبهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزين وأنصركم عليهم وهذه بشارة الخير بالنصر وأنصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين أي قاتلوا أعداء الله جلال فعلاء بسم الله يكون ذلك عذابهم بأيديكم يتنالوا أجر الجهاد والشهادة والرفع والنصرة ورفع راية الإسلام خفاقة عالية ويذل الله الكافرين بالطهر والخز والهوان لما ارتقى ابن مسعود برجله فوق صدر الكافر اللئيم البئيس التعيس فرعون هذه الأمة على أبي جهر قال له يا روايع الغلم قد ابتقيت مرتقا صعبا لا أنت أنت أسفل الناس وأسوأ الناس وأبأس الناس قال الغالب المنت قال على غير ما تريد يا عدو الله على غير ما تشتهي يا عدو الله قال ما أنا إلا رجل قتله القوم يعني حتى شوف الكبر ويموت قال له ما أنا إلا, إلا رجل قتله القوم فنس الله إذا نحفظنا نحفظهم جميعا فيذلهم الله بأيديكم ويقهرهم ويجعل نصرة لكم ويشف السدوركم منهم وأيضا يرفع بكم ويمكن لكم وادهكم صنطين عليه بالغلب والظفر ويشفي صدور قوم مؤمنين ان يروا الرايه خفاقه عليهم سبحان رب العظيم هذا من الله ذو فلات ونعمه ليست بعدها نعمه وكرم ليس بعده كرم من ربنا العلام سبحانه جل ثعله قال الله تعالى ويزهب غيظ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم من ضمن فرائض العظيمه في هذا الباب اللهم امين رضى الله اراءات المفتي المبدعه نسال ان نحفظكم جميعا فيزيل اي قلوبكم والغم والهم الذي الذي نالكم بالعذابات رايتم ماذا قال بلال عندما وجد وراس صفوان ابن ما عند في غزبه بدر قال لا نجوت النجد لا نجوت النجد وبلال تعقب تعقبه لما لما ناله من العذاب الشديدة عذابات شديده خباب بن وبلال وعمار وام كانت عذابات من اهل الكفر لا الإيمان قال لا نجوت النجا لا نجوت الندى نعم فالله يطيب هذه القلوب ويشوشفي الصدور وايضا يدخل السرور عليهم بذلك ورتب الله تعالى اقطان على اقطال ومشاكل يعني ثمرات عظيمه جدا من اعظم هذه الثمرات الثمرات هو أنه جعل اعزابهم سريعا عاجلا بالقسل والأسر ذلة ومهانة لهم لأنهم كادوا لدين الإسلام وأرادوا استئصار الشأفة وكانت العدوة مضمرة في قلوبهم فأظهروها وكشروا عن أنعبهم لوقف مدد الدعوة الثاني أن الله جلالي فعلا أذلهم في الدنيا بالقهر والهزيمة والصغار وهذا ينبئ بالعار والشنار والصغار وغضب الجبار يوم, يوم القيامة وخلود ويكون خلودكم في النار. وأيضا نصر الله المؤمنين عليهم شفاءا لسدورهم وعلوا وعلو لكلمتهم ورفعا لرأيتهم الغمسة لذلك ذهب الغيو والكرب الذي ألم بالمؤمنين من, من علو سلطان الكافرين عليهم تعلمون أنهم لا أقوبون فيهم إلا ولا زمن وأنهم أنهم قوم بهد قوم فيهم الحسد والحفد فلذلك يعادون أهل الإسلام ويقاتلونهم فإن تمكنوا منهم لا لو منهم القدر الاكبر من العذابات والاهانه والازلال فنسال الله العفو والعافيه قال تعالى احاسبتم ان تتركوا ولما يعلم له الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله واله رسوله ولا المؤمنين وريدا والله خبير بما تعمل الوريجه هنا البطان الوريجه هنا معناها البطان نعم هذا ينطبق علينا على الجميع شرعنا صالح لكل زمان ومكان الشرع الايه هذا الشرع يعني مقارن ومقارب للسحراء فقط هذا خطأ بي شارعون صالح لكم لزماني المكان قال الله تعالى محسنتم أن تتركوا ولما أعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا, ولا رسوله ولا وليدة والله خبير بما تعملوا الولية البطانة أي هل تظنون معشرة المؤمنين أن تتاكل بدون اتلاء وامتحان؟ الم... المسألة هنا وقفة هنا على على صدق القلوب فإذا الله قد يوالي ال... الاختبار على العباد موالاة ابتلاها بعد ابتلاة من أجل صدق القلوب ليخرج المكنون الله تعالى وأن وأن الله فالله تعالى إذ لم نيم الناس وأن يتوقعوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون فلقد تتنى الذين من خبرهم وليعلمنا الله الذين صدقوا من الكاذبين فالله جعله يختبر أهل الإيمان لبيان الذهب المكنون في سدوره وللصدق المعمول به قلبه قلوبه والله المنازل العلا وإن الله لا يقبل من عبادي إلا, إلا من كان صديقا مخلصا قال الله تعالى أنا أغنى الشركة عن الشرك فمن عامل في أشرك فيه معي غيري تركته شركي تركت ولذلك لا يمكن أن يترك المؤمنون بغير ابتلاء من ربنا العلام سبحانه وتعالى ليخرج مكدون صدورهم فيحسبهم على ذلك وأيضا حتى يميز الله الخبيثة من الطيب وحتى يبين الصادق المخلص النبيل من المنافق الخسيس الذي يكيد الاهل الاسلام فان المنافقين يصدقون اعداء وجل على وان المنافقين ترهم يوافقون ويتفخرون مع مع اهل الكفر طاره مع هؤلاء وطاره مع هؤلاء وهم الذين يجسسون على على المؤمنين ويتمنون رفع رايه الكفر على رايه الإسلام لذلك أن هنا من من يعني من السنة الكونية أن الله تعالى لا يترك أحدا قط بغير اختبار ولا ابتلاف ما كان قال الله تعالى ما كان مشكين أن يعمور مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعملهم وفي النار هم خالدون نعم. قال الله تعالى مبينا أن للإيمان علامات أن للإيمان علامات وأن للكفران علامات أن الإيمان علامات والكفران علامات والنفاق أيضا علامات يقول ما كان المشهدين أن يعبر الله شاهدين عن أن تسم الكفر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان هذا الحديث ضعيف لم يصح عليكم سلامة كاته تخذت جدا جزاك الله خير المساجد ما في المشاجد فقال الله تعالى لن تجد مشركا لا يستقيم معه الأمر أن يعمل مسائد الله المسد الحرام هو ممنوع منه أصلا ولا شيئا من المسائد لأنهم قد أعلموا الكفرة وأضمروا, وأضمروا البغضة والحقدة والحسد لم تراهم أبدا أن يعملوا مسائد الله كانت في تلبياتهم الشرك ظاهر ولذلك منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لنبيك لبايك الله ما لنبيك لنبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وأنصبون الأوسان والاصنام حول الكعب ماذا تطهرها ان الرسول كان كان يصدر البابه العصا ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان كان زهوقا بذل الله تعالى هناك حطت اعماله في الدنيا وفي النار وفي النار منخلد بها ولما وقع العباس رضي الله عنه في يدي في يدي المسلمين عايرهم يسمونه بالكفر الرحم هذا رضى الله عليه ابن طارق فقال العباس ما لكم تذكرون مساوئنا ولا, ولا تذكرون محاسننا فقال له علينا أبي طالب وهل لكم من محاسن؟ فقال نعم إنا لنعمر المساجد المساجد الحرام ونفك الأسير العاني ونسط الحديد ونعين الضعيف يعني, يعني نغيث الملهوف فأنزل الله العلا فأنزل ردا على العباس على ما قاله العلي ما كان المشيكين أن يعمروا مساجد الله ليس لهم ذلك وليس هم بهؤلاء أنتم خرقتوا المساجد الحرام بتلبية الشرك التي, التي تكونون فيها قالا ما كان مشكل أن يعمل مساجد الله يشاهدين على أنفسهم بالكفر نعم. أما من يعمل مساجد الله هم المهنون الخلص هم الموحدون الذين وحدوا الله وعلم أنهم إلى الله يعني يراجعون فلذلك سارعوا مسارعة إلى مرضاته سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والتزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين هينما يطريق أمارة المساجد بالمؤمن التقي النقي الموحد الذي لا بالله شيئا سبحان الله ان الله خلق الدنيا بأسئلة للموحدين لا للكفر الوجب قال الله تعالى لذين يصدقون بوحدانياتي موحدانياتي الآن والذين يرفعون راية التوحيد ويسقطون راية الشرك هؤلاء هم أولى الناس بعمارة المسجد الحرام وهؤلاء الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا مع الله جل في علاه أولئك الذين حق لهم تعمير المسجد الحرام البيت المعمور في السماء السابعة لو نزل نزل على الكعب النبي يرى يقول كيف يعمر هذا البيت يقول يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت المعمور ولا رجعون له يعني في كل يوم سبعون ألف يدخلون وسبعون ألف في اليوم التالي جدد يدخلون إلى المسجد الحرام الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساعدة تشغلها بالإيمان حديث ضعيف قد قال بعض العلماء أن الآيات تقوي الأسر وهذا في خلاف عند المحدثين وكان الراجح عند المحدثين أنها لا تقوي لا تقوي أمين وأحفظكم وسعدكم قال الله تعالى اجعلتم سقايت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين اجعلتم سقايت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين هذا الخطاب خطاب للمشركين وفيه الإنكار الذي نازمه التقريع والتوبيخ والذلة والصغار والمهانة وهنا قال الله تعالى هل جعلتم صغيرة الحج وسدانة البيت العتيق؟ كإيمان المؤمن الموحد لله جل فعلا الذي باع نفسه لله جل فعلا وجاهد تحت راية شريفة لا تصقى إلا بالدم البريء كما قال الله جل فعلا إن الله اشتغلهم من أموالهم أنفسهم وأموالهم أم أنهم جمع لا يستغلون عند الله فالفقر لا يكون بالأعمال الخيرية الظاهرة كالمنافقين يتصدقون كثيرا المنافقين يتكلمون جميلا لكنهم يدمرون الشر للإسلام ولي أهله إنما يكون الإيمان بالعمل الصالح الذي توفر فيه شرطان الاخلاص لله وهذا أعظم الشروط, الشروط. قال الله جلال فعلها قل إنما أنا بشهر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم واحد فمن كان الجلقاء ربي فلعم عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربي أحدا أحد. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصاً, مخلصا له الدين نعم. والعمل أيضا إذا لم على أساس المتين من الإمام الراسخ والعخيطة الصفية فإنها تضمح لك التلاشى وتكون قصرانا وضمارا سمحوني بس هذا الاتصال من دبي فلذلك سأروا منازف سمع عليكم قال أجعلتم مسقائي تلحاج وعمارة مجل حرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد بسبب الله لا يستوم لا يستهون عند الله للإخوة زي قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين كثير من المنافقين يظهرون بعض العبادات بالدعوات والأذكار وأيضا بطريقة الخشوع المعلومة والمعروفة والظاهرة وهتصدقون ببعض الأموال للفقراء وما يتصدقون إلا علم وهكتبون ذلك على الصدق العلني فيكون منهم نفق في هذا, هذا الباب فالمسألة ليست من الهينة نعم فالعمله الزائفة لا بد ان تفهم هذه القاعده المهمه جدا العمله الزائفه لا ترضي على الله لابد بد يكون الماسا حقا وذهبا خالصا ليقبل عند الله الزائف البهرج لا لا يرضى عند الله العمله الزائفه لا ترضي عند الله جل وعلا قال الله تعالى عليكم السلام تاخرت جدا يا زيد والذين امنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ما عليهم ان يغمصوا عند الله فاولئك هم الفائزون وهذا أيضا بيان واضح جلي من الذي يقبل عند الله ممن يرد فالمنافق يرد الشاك يرد الكافر يرد المخلص الصادق والذي يقبل فقط عند الله المراء يرد أول من تسعر به النار ثلاثة منهم عالم مرائي متصدق مرائي مجاهد مرائي يزجون في نار جهنم لأنه نار جهنم قال فاعبد الله مخلصا له الدين فإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه وجه. الذين امنوا هاجروا وجاهدوا شوف هنا الان صدق العبوديه لله ايمان ثم ذلك هجرة وتحمل ترك الاوطان والخلان والمال وما يعني اعتنون به الى الى الغربه والجهاد في سبيل الله ووضع النفس تحت هذه الرايه الشريفه معا. الذين امنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله وولائكم الفائز بيان توضيح لدرجات الجهاد والايمان وهذه فيها على تفاوت المؤمنين في الإيمان ما زل الوقت لإستمعنا أين مدينة الذين تطهروا ضندنس الشرك بالإيمان وطهروا أبدنهم بالهجرة من الألطان بدلوا الأرواح والغالي والنفيس من أجل ردوان لإدار الفعلات لإعداد هذا الدين ونصفة هذا الدين وأيضا لسقيا الحجاج وعمارة المسجد الحرام هم الفائزون يبشرون ربهم بنحمة منهم وردوان هؤلاء لهم المشارة فان الله الصالحون يبشرون بجنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر وجنات لهم فيها نائمون مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجرا عظيما هاؤلاء صدقون او لا المفسود هاؤلاء الذين قد تحركوا حقا لنصرة الدين العمل لرب العالمين ولواقت المسلمين يبشرهم ربهم رب العزة والجلال الذي يملك كل شيء قال يمين الله ملء سحاء الليل والنهار في البشيرهم الله تعالى بالرحمة والمغصرة وست الذنوب والعيوب ثم مع ذلك النعيم الأبديس المذيء في, ج... في جنات النعيم التي قال الله عنها, عنها عددت العباد الصالحين مع العين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع البيمون والكرام والرفع والمكان قال الله تعالى لا يبهون عنها حوالا وقد وصفهم الله تعالى بصفات ثلاثة هي أرقى الصفات وأعلى السمات لهم لذلك كانوا أفضل من, من كل من جاء بعدهم الإيمان رسخ في القلوب الهجرة وطرق كل غاري وثمين من أجل لا وحدة ولا شركة لها رفع راية الجهاد الثلاثة كانت فيهم سمات أعلى بدرجاتهم عند ربهم جل في علا فأكرمهم الله وبشرهم بأعالي الجنان وبالرضوان ولما كانت الهجرة فيها المشاقة الصبر البعد عن وطن جازهم على ذلك بالنعيم المخيم الذي لم فرقت له فيه نعم. ثم أذلك جاءت الآيات التي تنذر وتتوعد من آثر الدعا والمال والمال الجلوس بجانب المرأة والأولاد دون العناء لنصرة دين الله جل في علاه لا يستهون عند الله جل في علاه فالذين يعني قدموا العشيرة والوطن والمال والجاه والسلطان على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى في سبيلي هؤلاء من, من, من أنقص الناس درجة ومن حق ناس منزلة عند الله جل في علاه يا أيها الذين من هنا أيضا نداء للمؤمنين فرعها سمعك وعلى أنه تحرك للإيمان وان هذه الصفات لو توفرت فيك فانت فانت عند ربك صاحب البيان او صاحب المقام العالي قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان تستحبوا الكفره على الإمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان تستحبوا الكفره على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون لا تتخذوا اقرب العصبات لكم لا تتخذونهم أولياء لأنهم قد كفروا بالله جل فعلا وجحدوا بدين الإسلام وجحدوا أيضا نعم. لا تتخذوا الآباء والإخوان الكفر أنصارا من أعوانا تود تودونهم وتحبونهم نعم وتصلونهم فإن, فإن, فإن, فإن فضلوا الكف على الإيمان وفضلوا الجهة والسلطان وال والفنية على البقية وجب عليكم المفارقة لأن الولاء هنا صارت محرم والولاء والبراء من ركن الدين قال رب العالمين في كتاب الوي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ بهدى نصارى أولياء بعضهم أولياء أولياء وقت ومن فعل ذلك وصداقهم وأحبهم وأحب علوهم فهو منهم فمن يتولون منكم فإنه منهم وهذه مسألة على الترتيب الذي فصلناه قبل ذلك قال تعالى قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزوجكم وأعشيرتكم وأمان من اقترفتموها وتجاركم تخشونك أسالة طفن هذه الآية خطأ أخطأ فيها عالم العربية المتين على حجي ابن نصف من الله ما استحق لكن هو كان أخذ بعض العالماء العربية وقال لهم ألحن أنا ألحن قال نعم لحنت في القرآن لكن قبل أن أقول له ذلك قال تؤمنني تؤمنني لا لأنه سأقترع سا سا سا رأسه قال أؤمنك فلما قال له أنت لحنت أو في القرآن قرأ هذه الآية المتعاطفات كثيرة فلذلك لحن فيه قال لا تساكنني في مكانك قل إن كان أبائكم وابنائكم وإبوانكم وأزواجكم وعشراتكم أموالهم ومن اقترفتموها وتجارة انتشارنا تساعدين ومسائلين ترضونا أحب إليكم من الله ورسولي وجهادك سبيلي فالتربصوا قال أحب هو قال أحب من الله ورسوله اجل في سبيله فانتظروا حتى ياتي الله بأمره ان كلهم ان كان الاقارب والابناء والاخوان والنساء والمال والعشيره والاه والجاه والسلطان والكره يعني تحب إليكم وعندكم من الله ورسوله ومن الجهاد تحت رايه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظروا حتى ياتي عذاب الله جل وعلا والله تعالى لا يهدي القوم الزائغين المروغين المنافقين الذين ام الله فان الله يدعوهم نعم فليس لهم طريق السعاده وليس لهم ان يتمكنوا من أن ان ان يسيروا سير الاولياء الاصفياء مع الابياء نعم وذا في الايه اعظم ترتيب في غايته الحسن والتناسق قد بدا الله تعالى بذكر الاباء والابناء مش بالعصبه الفرع والاصل الاتكام ثم الاخوه والزوجات ثم العشيره والاموال ثم تجاره الاوطان الحقيقه ان هناك من يقول يقول أن المال اهم عنده من الوالد والوالده والناس اجمعين نعم ورجال لا يبقى المؤمن الا لا يبقى للمؤمن في قبره ولا عند ربه الا إلا, إلا لا يبقى المؤمن عند ربي يجارف عليه إلا, إلا بارا وإلا بالعمل الصالحي والإخلاص نعم إن الله سيغسر أبا عمر وأنت تغيبت كثيرا نطف عند هذه الآية الكريمة الفوائد المصطبطة من قدم الدنيا على الأخيرة فقد خسر خسرانا مبينة من قدم الدنيا على الأخيرة فقد خسر خسرانا مبينة من الصدق مع الله مفارقة الأهل والخلان والولدان والجهة والسلطان من أجل رضا الرحمن سبحانه وتعالى في أولا ليس لأهل الكفر لا عهد ولا, ولا وعد ليس لأهل الكفر عهد ولا وعد عندما نكثوا أيمانهم المؤمن قوي صل في وجه الكفار رفيق زليل على إخوانه حال المؤمن هو حال المنافق بالغدر وعدم الوفاء بالعهود فاستاذنكم من الحلقه قريبا الان فجزاكم مع الله خيرا احسنت عليكم وانا بحبكم في الله لو كان في فرصه يكون بعد الحلقه ممكن لكن الحمد لله اكتفينا هذه ايضا الجرعه التي اخذها باذن الله تعالى والله الحمد لله خيرا ونسأل الله أن يحفظكم وأن أشكر لكم وأن يجعل ذلك خلاصاً للجلال الكريم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله لانت أستغفركم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله عليكم سمحونا لو تأخرنا عليكم الله الله اللهم أمين أرد الله عليك أنيس الحمد لله إزاك الله خيرنا أبعه ومعتك يلا السلام عليكم الان لانه الوقت قزف جدا سلام عليكم.